كتاب الحدود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس من أكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا رائي النبي صلى الله عليه وسلم واستاق النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركت في الحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله أخرجه الجماعة اجتويت البلاد إذا كرهتها وإن كانت موافقة واستوبأتها إذا لم توافق عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنا بمرأته وإني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شات ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابن جلد مئة وتغريب آم وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب آم وقد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأته هذا فإن اعترفت فرجمها قال فقد عليها فأعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت العسيف الأدير وعن عبيد الله بن عبد الله بن أثبت بن مسعود عن أبي هريره وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمت إذا زنت ولم تحصن، قال إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم بيئوها ولو بالضفير. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال.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 دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه قال ابن شهاب فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه الرجل هو مائز بن مالك وروا قصته جابر بن سمرة وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال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 قال رضي الله عنه الرجل الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن سوريا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا أو قال امرأا اطلع عليك بغير إذنك فخذفته بحصات ففقأت عينه ما كان عليك من جناح باب حد السرقة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصائدا باب في إنكار الشفاعة في الحدود والنهي عنها عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وائم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وفي لفظ كانت امرأة تستأير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها باب حد الخمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان أمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون فأمر به أمر رضي الله عنه باب التأذير وعن أبي برده هاني بن نيارن البلوي الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجدد فوق عشرة أسواق إلا في حد من حدود الله